فأن تُفكُون، وإي يكذبوا كَفَقَدُ كذبَةُ رسلٍ مِنْ قَبْلِكَ، وإلى الله تُرجعُ الأمور.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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه سائق شرابه وهذا من الحنجاج ومن كل تأكلون لحم الطريه وتستخرجون حيلة تلبسونها وتغلف الكفي مواخر لتبتغو من فضله ولا علكم تشكو يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير Ih, tadohum, lai sema'udu'aa kum, walau sema'um as tajabul kum, wajum al qiyamati yakfuron bishirkum, walla yunab'uk mithl khabir. Ya, ayuhal nasu alum al fakratau ila Allah, wallahu huwa al ganiyul hamid, فَإِنَّ إِذَا شَيْءٌ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا فأخرجنا به فأخرجنا به ثماراً مختلفة الألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الألوانها ومن الجبال جدود بيض وحمر مختلف الألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف الأ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 جنة عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهبي ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامات من بفضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو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 لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِن إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا اسْتِكْبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَتَارًا سَيِّئٌ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ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 ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم ولاك يأخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله فإن الله كان بعباده بصيرا